ما غنّوا أن يخرجوا وغنّوا أنهم ما نعتهم حصلهم من الله فأتاهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرّب يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.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 كل الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعت الليلة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق.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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى فللله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَالَّيْتَ الْمَعْرِضَ الْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَاهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ربنا وفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فر فلمَّكَ فرقان فلمَّكَ فرقان لَئنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ قَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَعَارُضُ النَّفْسُ مَا قَدَمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 أصحاب الجنة هم الفائذون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله